ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك ولا يشرك في حكمه احدا واذ لم أوحية إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد منه دونه ولن تجد منه دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم والعشي يريدون وجهه ولا تعض عينك عنهم ولا تعض عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أخفل قلبه عن ذكرنا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء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 يستغيث يغاث بما يغاث بما ان كالمهل يشوي الوجود بئس الشراب وساءت أثم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعم الثواب وحسنة مرتفقا فتح الله عليك أنا معرف أن أنت عندك أعلى من كده بس أنت قلقين